قولوا آمنا بالله وما انزل الينا وما انزل الى ابراهيم و اسماعيل و اسحاق ويعقوب والاسباط وما اوتي موسى وعيسى وما اوتي النبيون من ربهم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 ومن أحسن من الله صبرة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون اَم تَقُولُونَ اِنَّ ابْرَاهِيمَ وَاِسْمَاعِيلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُواْ هُدًا اَوْ نَصَارًا قُلْ اَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ وَمَنْ اَعْلَمُ مِنَّا انْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنْ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا مَا كَسَبْتَ وَلَا كُنْتَ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عما كانوا